يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتفعل يَذْبِعُ الغَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهِي مَا تَوَلَّوْا وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَ مَصِيرُ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 إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وَقَالَ لَا اتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا وَلَا أُضِلُّ نَهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُبَدَّلُ كُنَّا آذَانَ الْأَنَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغْنِرُنَّ خَنَقًا وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا من يفقد خسرا خسران مبين ياعدهم ويومنيه وما يعده الشيطان الا غرورا اولئك كَمَا وَاهُمْ جَهَنَّمَ وَلا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصا